وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْ كُنِ افْتَرَاهُ وأعانه عليه, وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرٌ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قُلْ الأأَنزَ لَهُ الذي علملَُ الصّروَ فِي السَّماواتِ والأَرض إِهُ كَ غَفُور الرحيمَا إنِهُ كََ غَفُور الرحيِيمَا وَقالَاوا مَا لِهذَر وَسُول يأكُلُ قطَعامَ وَمْشي فِي الأسواقِ لَلُنزِلَ إلي لَنا أُنزِلَ إلَيْهِ, إليه مَلَكُم فَيَكُونَ معهُ نذ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 إِنَّا أَجْعَلُ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا من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 ضيقا مقرولين مقرولين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل اذالك خير ام جن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 قالوا سبحانكَ مَا كانَ يَ بغلَناأَ التَّخِذَ مِدونُكأَ التَّخِذَ مدونُكَ م من أْيا وَكَِّ تعْتَهُم وَأَب أَمْ حتى نَنسُدذكُ حتى نَنسُذِكرَ وَوكانوا قَوْم بُ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 إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 ذَلِكَ لِنُثَبّتَ بهِه ف آدَكَ وَرَدتَّلهُ تَوْوتلَ وَلَا يأتُونَكَ بِمَثَلٍ إللاا جِئنكَ بِالحقَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسير الذيين يُحشرونَ على وجوهم إلَ جَهَنَّ مَأولائك أُلَاائِكَ شَر م كانَانَم وَأَضَلُّ سَبلَ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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِذْ كَادَ لَيُضِلُّونَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن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 آب بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ على الأرض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 والَّذينَ لا يدعونَ مع اللَّ إلَهن آ آخررَ وَلَا يقُتُلون نَفْسَل التي حَروَمَ اللههُ إللاا بِالحَقّ وَلَا يقُتُلون النَّفْسََِّ حَروَمَ الله إللاا بِالْحَقّ وَلَا يزْنُون وَمََفذَِكَ يَلْقاءثَمَا يُبعث لَ العذابُ يَغَّ القامَةِ وَيَخلُد فيِيهِ مُهَان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متوبا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 خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما